مَمَاتُهُمْ إِنَّمَا هَاتُهُمُ إِلَى اللَّهِ وَلَدَ لَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مِن كَرَمٍ مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ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 إن الذين يحادون الله ورسوله قبتوا كما قبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب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 ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة وَلَا هو رابعهم ولا خمسة, ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهمون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 ثم يعودون لما نوه عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون فيه 116. لولا يعذبنا الله بما نقول 117. حسبهم جهنم يصلونها 118. فبيس المصير 119. يا أيها الذين آمنوا لا تناجئون فلا تتناجوا بالثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى والتق الله الذي إليه تحشرون. انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا ان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجلس ففسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ اشْزُفُوا فَاشْزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا وَنَجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِنْ لَمْ تَجِذُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَشْفَقْتُمُوا أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ صدقات صَدَقَاتٍ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 أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك فلذلين كتب الله لأغلبنا أنا ورسولي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم لا خير دون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم أو شوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم مليمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها لنار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنها أولئك حزب الله